Allahumma ajar dhikrak wa hamdaka fi hayati dhukhra wa wadi'a atan li'indak Allahumma ajar dhikrak inda li'aqeeni shak Allahu akbar, Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Ashhadu an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 Son of هي على الفن لا إله إلا الله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارِك على محمدٍ وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم ربَّ هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتِي محمدًا الوسيلة والفضيلة وابعثُ اللهم المقام المحمود الذي وعدتَه نودي لصلاة العشاء من رحاب المسجد الحرام في مكة المكرمة يا رب سبحانك سبحانك اللهم محموداً بكل لسان سبحانك اللهم مقدساً في كل مكان وزمان سبحانك اللهم منزهاً عن كل ما يتصور الإنسان فسبحانك اللهم سبحانك اللهم وأنت رازق الكبير والصغير أسألك فيما قسمت لي من رزقك أن تجعله لي رزق إيمان وما تفضلت به علي من عطاء أن تجعله عطاء إحسان إن عطاءك لم يكن محظورا وأنت الرب المعطي المنان اللهم إنه لم ينزل بعبادك بلاء إلا بذنب ولا يكشف عنهم البلاء إلا بتوبة فلا تؤاخذنا يا مولانا بما أثنب السفهاء منا وهذه يا مولانا أيدينا مرفوعة إليك تحمل ذنوبنا وهذه أنفسنا لاذت بك وقد ناءت بها الخطايا وهذه نواصينا توجهت إليك بالتوبة اللهم وكما نحن أهل الخطايا وأنت أهل المكارم نسألك بنور وجهك الكريم أن تزيد في إحسان محسننا وأن تهدي مسيئنا إلى أنوار التوبة وأن تحوطنا بالرحمة يا أرحم الراحمين وسبحانك سبحانك أبدا سبحانك اللهم علمني كيف أحصن مراقبتك وتقواك في كل أمر وفي كل حال فبكل سبيل أنت مقيم ترى ولا ترى أسألك باسمك الكريم ووجهك المنير وسلطانك القويم وأنت على كل شيء قدير أن تخرجني من حولي وسلطاني إلى حولك وسلطانك فإنك ملك من في السماء وملك من في الأرض ولا ملك فيهما غيرك قدرتك في السماء كقدرتك في الأرض وسلطانك في السماء سلطانك في الأرض ولا حول ولا قوة إلا بك وسبحانك اللهم سبحانك ألجأني يا مولاي إلى رحابك عظيم عفوك الذي عدت به على الخاطئين ثم لم يمنعك تماديهم في الخطايا أن جدت لهم بالمغفرة فيا من رحمته واسعة وفضله عظيم اغفر الذنب العظيم يا أرحم الراحمين اللهم أنت رجائي وإن جئتك بالخطايا التي تنوء بها التوبة فبعزتك وجلالك ما أردت بمعصيتي أن أكون عبدا عصيا ولكن سولت لي نفسي وغرني سترك المرخى علي فعصيتك بجهلي وجهالتي والآن من من عذابك يستنقذني إن لم تكن أنت يا منقذي وبحبل من أعتصم إن قطعت حبلك عني أما آن لي أن أستحي من ربي أما آن لي أن أبكي على خطيئتي أما آن لهذا القلب الجافي أن يخطع أما آن لهذه النفس أن تخشع أما آن لهذه العين أن تدمع الآن أهل آن يا رب آن وعزتك آن اللهم ارزقني عينينها الطالتين تبكيان بذروف الدمور وتملأني من خشيتك الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله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 الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله استووا استووا أقيموا صفوفكم وتراصوا الله أكبر الله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 غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين الله يبدأ الخلق ثم يعيده ثم إليه ترجعون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 ويحيي الارض بعد موتها وكذلك تخرجون الله الله Om Amen alohu am ekonder salver allah u ekro-erman Allah na waverd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 وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم الله, الله أكبر Sami Allahu liman hamida Rabbana wa lakal Allahue akbar Allahue akbar Allahue akbar Allahue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 الله الله Sania Allah liman Oh um.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 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغين أَسْتَعِذُ بِاللَّهِ إِنَّهُ هو السَّمِيعُ الْبَصِيرُ لَهُ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَكْبَرُ مِنْ خَلْقِ النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا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 ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم مداخرين الله الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنها رمو بصيرا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 119. كذلك يؤفك الذين كانوا بآيات الله يجحدون 110. الله الذي جعل لكم الأرض قرارا والسماء بناء وصوركم فأحسن صوركم ورزقكم من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 هو الذي خَلَقَكُم مِ تُرَابِ صَُّ مِن النُطُفَةِ صَُّ مِنْ عَلَقَةِ صَُّ يُخرِرجُكُم قِفْلَ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 وَلَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ هُوَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ فَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ